يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله 112. وقد خلقكم أطوارا 113. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 114. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 112. والله أنبتكم من الأرض نباتا 113. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 114. والله جعل لكم الأرض بساطا 115. لتسلكوا منها سبلا فجاجا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 لا تكم ولا تذن ولا تد ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطئ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 هم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين لا تزد الظالمين إلا تبارا